الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م د ي العالمين ن ة الحمد والصلاة والسلام الله لله على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه آله رب وعلى ج م ع ي ن بنا ونحن نتحدث عن سيرة النبي المكرم والقدوة المعظم رسولنا وقف والقدوة وسلم الحديث المكرم المعظم صلى الله عليه سيرة انتهى بنا الحديث وقد استرضع في بني سعد بن بكر وقلنا أ ن ح ل ي م ة ا ل س ع د ي ة ح ل ي م ة م ن ت ا ب ي ز ؤ ي ف وهو عبد الله بن الحارث وهي من هوازن وقد أ ر ض ع ت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامين في بني سعد بن بكر ورجعت به بعد ح ا د ث ة شق الصدر والراجح عند المحققين من أ ه ل السير أ ن ح ا د ث ة شق الصدر كانت وهو في ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة من عمره وقد وعى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ح ا د ث ة شق الصدر كما رواها و أ خ ر ج ه ا ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله في الصحيح ثم خافت عليه لما وجدته منتقع ا ل ل و ن أ ي تغير لونه وهذا حدث حسي و هو نوع من أ ن و ا ع الاعداد ل ل ن ب و ة وحياته صلى الله عليه وسلم وطفولته كانت م ع ج ز ة كما أ ن حياته كانت م ع ج ز ة والقيم التي جاء بها كانت أ ع ج ز و أ ع ظ م فعلى ي اله ل وسلم جاء إ ل ى أ م ه وقد وقفنا على أ ن حليمته حاولت أ ن تخفي على ا م ن ة السبب حتى حققت معها ا م ن ة ف أ خ ب ر ت ه ا بالسبب فبينت ب أ ن هذا الغلام لا يضيمه ولا يضيره شيء وهو في ا ل س ا د س ة من عمره خرج خارج م ك ة في ر ح ل ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة التي كانت تسمى يثري خرج وهنا قولان ل أ ه ل السير قول يقول أ ن ه ا خرجت ومعها ب ر ك ة اللي هي أ م أ ي م ن ب ر ك ة بنت ث ع ل ب ة ا بن ابن عبيد ا بن محسن الحبشي ة رضي الله تعالى عنها و ر و ا ي ة تقول وما بركه قي مؤامنا هو عبد المطلب خرجوا إ ل ى ا ل م د ي ن ة ل ز ي ا ر ة قبر أ ب ي ه و ل ز ي ا ر ة أ خ و ا ل ه وقلنا أ ن أ خ و ا ل الرجل أ خ و ا ل من أ خ و ا ل أ ب ي ه فعبد الله يعتبر بن النجار لعبد الله أ خ و ا ن وللنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي ض ا أ خ و ا ن فذهبوا إ ل ى ا ل م د ي ن ة ومكثوا فيها وزارت آ م ن ة وكانت م ت ع ل ق ة ببعلها جدا الذي توفي في ريعان الشباب عبد الله وخافت عليه اليهود هنا ر و ا ي ة يذكرها كثير من أ ه ل السير و ا ل أ خ ب ا ر يقولون أ ن يهود ج ا ء و ا إ ل ى ا م ن ا وقالوا لها أ خ ر ج ي لنا أ ح م د ننظر إ ل ي ه هم لا يعرفونه بمحمد يعرفون ه بمن ب أ ح م د ف أ خ ر ج ت و ه في ا ل س ا د س ة من عمره وكانت تتصنف فقلبوه غلام صغير قلبوه على ي و ب جايه فقالوا هذا أ ح م د وهذه دار هجرته يكون فيها السبي والقتل مما سمعت آ م ن السبي والقتل خافت ف أ خ ذ ت ولدها ورجعت به إ ل ى م ك ة ا ل م س ا ف ة من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة بتاخد تقريبا بالدواب ي 12 و م م ر ض ت في الطريق وماتت في م ن ط ق ة تسمى ب ا ل أ ب و ا ء بين م ك ة وبين ا ل م د ي ن ة وهي أ ق ر ب إ ل ى م ك ة ودفنت في ا ل أ ب و ا ء هو في ا ل س ا د س ة من عمره صلى الله عليه وسلم وفي هذا ح ك م ة ب ا ل غ ة و ا ل ح ك م ة ا ل ب ا ل غ ة هنا أ ن الله أ ر ا د أ و ل ا أ ن يعلمه و أ ن يدربه على الشدائد والصعاب حتى ي ن ش أ قوي ا ل ب أ س شديد ا ل ع ز ي م ة رابط ا ل ج أ ش صلب القلب لا يتزعزع خ ا ص ة الطفل إ ذ ا خرج يتيما وولد يتيما يولد م ك س ر ا ف إ ذ ا جمع إ ل ى فقد أ ب ي أ م ا هو في ا ل س ا د س ة من عمره في أ ش د ما يحتاج الطفل إ ل ى أ م ه ف إ ن في هذا إ ع ت ا د فليطمو السبب ا ل أ و ل منه هو أ ن الله أ ر ا د أ ن يدربه و ا ل ص ع ا ب التي سوف ت أ ت ي أ ش د و ك أ ن ه يقول له كذا أ ن ت تعيش في أ ه و ا ل ك أ ن الله يقول له كذا ستعيش في أ ه و ا ل ولن ي ه د أ لك بال وسوف تكون في قتال دائما فبالتالي أ ر ا د أ ن يعجم عوده و أ ن يقوى أ ن يقويه هذا س ب ب الاول السبب الثاني في اليتم دلاله على أ ن الله ينصر دينه و أ ن ه إ ذ ا أ ر ا د أ ن ينصر نبيه يمكن أ ن يجرده من والديه وينصره ل أ ن أ ق ر ب الناس نصرا لك وعونا لك أ ه ل بيتك وعلى ر أ س ه م الوالدين ف أ ر ا د الله أ ن يرسل ر س ا ل ة للناس جميعا والله غالب على أ م ر ه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون و ا ل ف ا ع ل ة ا ل ث ا ل ث ة اليتم لا يقعد عن المجد يعني كون الشخص يتيم وفي هذا ر س ا ل ة إ ل ى كل يتيم أ ن اليتم لا يقعد عن معاذ ا ل أ م و ر ولا يقعد عن المهمات و ا ل ف ا ئ د ة الرابعه ة أراد ا ل ل أن ل لا اراد يكون نبيه من لأحد الخلق على نبيه فضلا أ الله له أن ل ا يكون ل أ ح د من الخلق على نبيه فضلا فبالتالي هذه الفوائد ا ل أ ر ب ع ه هي التي جعلت قدر الله عز وكان ج يجعل الحاجة ل والده إليه يموت وهو في رحيم وتموت أمه وهو في وهو وتموت وهو و أشد أمه أمه تفله عبد المطلب شديد ا ل ش ف ق ة عليه ل أ س ب ا ب منها يتمه ومنها حب أ ب ي عبد المطلب لعبد الله ولده وقد مات في ا ل خ ا م س ة والعشرين من عمره كما سمعنا ثم ما ظهر على هذا الحفيظ من مخايير ا ل ن ج ا ب ة ومظان ا ل ق ي ا د ة والنجاح كان عبد المطلب سيدا في قومه م ط ا ع ا في م ك ة كلها وكان سيد بني هاشم وهاشم هو من, من أ ه ل ا ل ر ف ا د ة في مكه ة بالمناسبة كون مكة م كون ن سيخرج ا النبي وأن أواني نبي آ خ ر الزمان قد أ ط ل هذا كان يبلغ الدنيا انذاك حتى روي ة الرجل من أ ه ل الشام في عهد هاشم في عهد من هاشم وهاشم هو هاشم بن من ابن عبد مناف بن قصي في عهد هاشم يسمى بسعر سعر بن س ع ا د ة والسعر هذا أ ت ى م ك ة قال ر أ ي ت م ن ظ ر لم أ ر ى مثله ر أ ي ت الناس تذبح لهم الذبائح ويدعوهم الناس إ ل ى ا ل أ ك ل غصبا وجبرا و ر أ ي ت رجل قد تعمم ب ع م ا م ة سوداء و ر أ ي ت ه شيخا عجوزا فقلت لعله رسول هذا الزمان فجاء وسلم عليه قال السلام عليك يا رسول الله لحاشم قال ل ي ه ا ش م اجلس يا ع ر ا ب ي فوجده قد ذبح للناس الذبائح قال من هذا قال و ا هذا هاشم بن عبد المنافي بن القصي ولم يدع ي ا ل ن ب و ة فقال الرجل هذا هو المجد وليس مجد أ ه ل الشام آ ل ا ل ج ف ن ة يعني قال الواحد يجيب له صحن صغير أ ك ل ف ر ه م ناس يقول لك انا, أنا كريم قال هذا س ع ر بن س ع ا د ة قال هذا قديما وكان يظن أ ن هاشم هو النبي ولم يبعد ف إ ن من هاشم خرج, خرج شنو خرج النبي الهاشمي قال النبي شنو الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم خرج من هاشم ولعل ا ل و ض ا ء التي كانت لهاشم إ ن م ا هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يحمله في صلبه ولعل المجد والكرم ليس منه إ ن م ا من الله إ ك ر ا م ا لنبيه الذي سيخرج من هذا البيت الكريم الكريم في أ ص ل ه أ ص ل ا فعبد المطلب كان سيده بني هاشم انذاك وسيد قريش كلها وكان يجلس إ ل ى ا ل ك ع ب ة إ ل ى سرير يوضع له او الى بساط ويجلس ابناؤه العباس و ح م ز ة والزبير وكذا ي خ ر و ن ه فيعبى ويجلس معه على الفراش فيقول لهم اتركوه إ ن لولدي هذا ش أ ن ا حيكون عنده شان أ ن نقل بل قص أهل ل س ي ي ر أدي م الأشياء اللي ا ل نكافي ا س قاعدين يحقوا أ ح ا و ل ج بل أشياء ا ن ا س ق د تكون هو مرة عليهم عبد أن اهل ل ل م ط ب رأى رؤية أ ف ز ع ت فجاء إ ى ك السير ه ه ن ة بعض يقول اسمها هطيلة اسمها ك ا ه ن ة م ك ة أ ي ز ل في م ك ة بجي ي هذه ا ل ك ا ه ن ة كان عبد المطلب سيدا من أ ر ا د أ ن تفسر له ا ل ك ا ه ن ة يضع يده في يدها ويقبل ر أ س ه ا فجاءها عبد المطلب فزعا هو يحكي يقول ما كان لي أ ن أ ق ب ل ر أ س ه ا ل أ ن ي سيد و ل أ ن ي كبير فلما ر أ ت ه هشت به وقالت له ولكنك قلق فقص عليها الرؤيا الرؤيه تقول ك ا ل آ ت ي ر أ ى أ ن في الحرم بالقرب من زمزم ش ج ر ة ك ب ي ر ة جدا هذه ش ج ر ة ع ظ ي م ة الفروع وقد تعلق ب ا ل ش ج ر ة رجال من قريش في رجال من بها وان اخرين حملوا م ع ا و ل ه م لقطع ا ل ش ج ر ة شجرة عظيمة حتى يقول أ ن فروعها خارج م ك ة وما استطاع أ ن ينظر إ ل ى امتداد ا ل أ غ ص ا ن من طولها و أ ن رجالا من قريش يحملون معاولهم لقطعها فتصدى لهم شاب قال لم أ ر مثله في الجمال فكان يمنعهم قال عبد المطلب فجئت إ ل ى هذه ا ل ش ج ر ة ف أ ر د ت أ ي ض ا أ ن أ ذ ن و منها فمنعني أ ي ض ا فتغير وجه الكاهن قالت له إ ن صدق ما قلت ف إ ن ه سيخرج من صلبك من يسود الدنيا يتعلق به رجال من قريش يؤمنون به وبعضهم يكذبونه هذه رؤيا من رؤيا عبد المطلب وكان عبد المطلب ي ج ل ه جدا و ي ش ق عليه مات عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم له ث م ا ن ي ة أ ع و ا م وشهران و ع ش ر ة أ ي ا م عمره ث م ا ن ي ة س ن ة وشهرين وعشر يوم مات عبد المطلب وعبد المطلب قد أ ح س ب أ ن ه سيموت فدفعه إ ل ى أ ب ي طالب و أ ب و طالب عمه الحنون ودفعه إ ل ي ه دون ب ق ي ة أ ع م ا م ه ل أ ن ه شقيق والده شقيق عبد الله أ ب و طالب شقيق من شقيق عبد الله فقام من ذلك التاريخ ق ر ا ب ة أ ر ب ع ي ن س ن ة أبو طالب يكفل النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه وهنا يقال أ ن أ ب و طالب وقع في خلده أ ن هذا الغلام ليس بغلام عادي حتى ف ا ط م ة بنت أ س د رضي الله تعالى عنها وهي زوج أ ب ي طالب و أ م علي رضي الله عنه آ م ن ت وهاجرت وكساها ل ن بردته ي عليه صلى الله عليه وسلم ب وهي في قبرها وقال أ م ي بعد أ م ي قال وكسوتها ح ل ة ي ليكسوها ربها من الجنه عن ف ا ط م ة بنت أ س د و هي بنت أ س د و أ س د أ ي ض ا ابن من ا بن قصي و أ س د ا بن هاشم فهي ه ا ش م ي ة أ ي ض ا ف ا ط م ة بنت اسد ف ف ا ط م ة تحكي تقول كان محمد معنا إ ذ ا جلس في ا ل م ا ئ د ة مع أ ب ن ا ئ ن ا شبعوا و إ ذ ا لم يجلس لم يشبعوا راحظتها أمر واضح يعني. أخذت الصين أخذت يعني لنا ش فكان ع ي أ ل و ما المشافع بيشبعوا ي أرسل ز يكون ق ابو ع د ش ب ع ا فكان أبو طالب يقول عند حضور الطعام و ا لا ل ل ه ي أ ك ل أ ح د حتى ي أ ت ي ولدي محمد عمره ث م ا ن ي ة سنه كان يجيب و يخد أ معه تقول ف ا ط م ة بنت أ س د ولقد كان أ ب ن ا ؤ ن ا ينامون معه فيقوم الجميع شعثا غبرا ويقوم محمد دهينا كحيلا مدها و م ك ح ل عمر ثماني سنوات قالت تحس به شفعوا نقوم مغبشين هو يقوم م ك ح ل و م م س ح وهكذا بعد عام تقريبا من, من موت أ ب ي طالب حصل حصلت ر و ا ي ة رواها ج ل ه م ة ابن عرفطه أ ن ه ر أ ى في م ك ة آه قال أ ه ل مكه ة اجدب ل ب أ الوادي وهلك الناس فخرج أ ب و طالب يستسقي عند ا ل ك ع ب ة و أ خ ر ج معه غلام هكذا ج ر و ي جلهما قال الغلام ك أ ن وجهه ترس الشمس, الشمس ابيض ن ا ي ل ف أ و ق ف فلاذ او وضع أ ب و طالب ظهره إ ل ى ا ل ك ع ب ة و أ خ ذ ب أ ص ب ع الغلام ورفعه وقال أ ب ي ض يستقى الغمام ب و ج ه ث م ا ل ا ل ي ت ا م ع ص م ة ل ل أ ر ا م ل فسقى الله أ ه ل م ك ة استسقوا بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ث م ا ل ا ل ي ت ا م معناها ملاذهم و م ل ج أ ه م وكافلهم ع ص م ة ل ل أ ر ا م ل فسقى الله أ ه ل مكه ة العاشرة في ع ر من م بدا أ يرعى ل أ بدأ غ ن ا م يرعى وكان أ ب و ط ا ل ف فقيرا وكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يرعى ا ل أ غ ن ا م لمعاونه ة م عمه وهو في ا ل ع ا ش ر ة من, من عمره صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل ف ت ر ة وقعت أ ح د ا ث منها ما يضعفه أ ه ل التحقيق و خ ل ا ص ة ا ل أ ح د ا ث أ ن الله عصم نبيه صلى الله عليه وسلم حتى في ا ل ط ف و ل ة أ و ل ا هو لم يقف على صنم من أ ص ن ا م قريش أ ب د ا ولم يحلف بلاه أ و ع ز ة ولم ي أ ك ل حرام ولم يفعل السفه الذي يفعله أ ه ل م ك ة فعصمه الله ه ن ا ك روايات تقول أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان إ ذ ا رفع إ ز ا ر ه ت أ ت ي ه ل ك م ة والحديث في الصحيحين بما س ب لكمة بغير وجع تجو ض ر ب ة لكن ما في أ ل م تقول له لا تكشف عورتك أ ر خ ي إ ز ا ر ك وقصته مع العباس م ش ه و ر ة أ ن ه لما كان يبني وكان العباس يضع في بناء ا ل ك ع ب ة يضع إ ز ا ر ه فوق ر أ س ه ليحمل عليه ا ل أ ح ج ا ر فقال افعل مثل هذا يا ابن أ خ ي فلما أ ر ا د أ ن يفعل وقع مغشيا عليه شاخص ببصره إ ل ى السماء يقول إ ز ا ر ي إ ز ا ر ي قال فما رؤيت له بعد ذلك عور أ ب د ا صلى الله عليه وسلم وهذا س ل م و من حفظ الله و ص ي ا ن ة الله له ومن ذلك أ ن ه قال لمن يرعى معه يقول إ ن ي أ ر ي د أ ن أ س م ر كما يسمر الشباب في م ك ة على مدار يومين فكان يضرب الله على أ ذ ن ه هذا ا ل أ ث ر ضعفه الالباني و أ و ر د ه جميع أ ه ل السياره هذا من حفظ الله عليه ل و س من م ذلك أ ي ض ا من حفظ الله للنبي صلى الله عليه وسلم ق ص ة ع ج ي ب ة وهي أ ن العباس ا بن عبد المطلب و أ ب و سفيان ا بن حرب خرجا إ ل ى اليمن ذهبوا إ ل ى اليمن وفي بلاد اليمن جلسوا فكان في مجلس أ ب ي سفيان حبر من أ ح ب ا ر اليهود و د ه كان شوفوا كيف القصه دي ع ج ي ب ة جدا يا إ خ و ا ن ا قرب أ و بعد أن أعلن ان ل ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم نبوته بعد ما قال أ ن ا ش ن و أ ن ا ش ن و أ ن ا نبي قالل انا سنبي خلاص يعني ربنا ق ا ل ل ه فاصبعني ما تؤمر و أ ع ر ض عن المشركين لما أ ع ل ن كان أ ب و سفيان و العباس في اليمن فجاء حنظله ابن أ ب ي سفيان دا ولد أ ب و سفيان الكبير يحمل خطاب من قريش فخلى أ ب و سفيان بالعباس قال ما الذي ادعاه ابن أ خ ي ه قال و ماذا ادعى قال ا د ع ا ل ن ب و ة قال لا يمكن العباس قال لا يمكن لك يا اخي عاقل شديد يعني والدخول د ا عاقل ما ي د ع ا ل ن ب و ة ف أ خ ر ج له الكتاب الذي جاء به حنظر ة قريش تعلم أ ب ا سفيان أ ن محمدا قد ا د ع ا ل ن ب و ة فقال له يعني هذا شؤم عليكم أ ب و سفيان قال هذا شؤم قال العباس لعله من اليمن أ ي ض ا أمكن يكون نبيب الجديع ما فالمجلس ا ل أ و ل حضره ابو سفيان فاليهودي س أ ل قال هذا النبي هل من قريب له هنا قال أ ب و سفيان أ ن ا قال أ ن ت قريبه قال نعم ما قرابتك به؟ قال ر ب عمه مباشره قال عمه مباشره هما عم م ب ا ش ر ة هو ا ل د ع م و النسبه أ ب و سفيان في ا ل ن س ب ة ب الى رسول الله ودعمه ل أ ن ا ل أ م و ي ي ن إ خ و ا ن من عبد الشمس اخو ل ش م س أخو هاشم, عبد الشمس أخو من؟ أخو هاشم. فقال س أ ل و ا أ س ئ ل عنه جاوبوا جاء العباس في اليوم الثاني وقال لليهود ي ش و ف ا ل ك يا ابو له أنا عمه وقد ك ذ ك هذا الرجل أ ب سفيان حاضر و ا س أ ل ن ي وسوف أ ج ي ب ك عن كل ما ت سالتني أ أو ل كل ن عنه ي م س أ عنه وهذا الرجل سيكذبني ويصدقني ف س أ ل ه اليهود ي أ و ل سؤال قال وقال له أ ك ا ن في صباه سفه كان ب ا ل س ا ف ة ب يمشي الغناء ويمشي ك د ه قال ما ر أ ي ن ا عليه سفها قال أ ب و سفيان صحيح ك ل ى ا ن ا س ع ر ف ي ن ما أ ص و م ك في ا ل سفه ولذلك هذا الشاهد هنا أ ن ه حتى بشهاده خصومه واعدائه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما عرف عنه سفه في م ك ة أ ص ل ا هو صغير ما كان يسامر كما يسامرون ويلهو كما يلهون في م ك ة قال هل كذب أ و خان قبل ك د ه كذب شوف يا إ خ و ا ن ن ا أ ن الدين دا الكذابين ما ب ي ش و ف ه كدام كلمك والله تكذب ك ذ ب أ ن ت والدين تتفارغ من ر ح ل ك والله فلا ي ك ذ ب و كذاب ي أ خ ذ زوج مفروض ا ك ذ ب أ و خان قال العباس ما كذب وما خان نظر اليهودي ل أ ب ي سفيان قال صدق س أ ل ه سؤال ثالث م ح ر ك قال هل يكتب العباس على حسب فهمه قال إ ن ه ما في النبي إ ل ا ب ك ت ب قال كدت أ ن أ ق و د له إ ن ه يكتب لأنه قال لا يكتب يكتب قال فنظرت إ ل ى أ ب ي سفيان عين سفيان لأبو قال يا أخي حسن لا ت له ك ذ قال لا يكتب مما يكتب قام ل لا ا يكتب ق اليهود على طوله وقال ذبحت يهود قتلت ي ه وقتلت د يهود ذبحت و يهود, يهود تغير احتر ترى اليهود سفيان تر أخيك خرج أرحب أصابه قال ابن ذهول ألم أبو أن يقوم ل ش أ ن ه هؤلاء فقال له لعلك يا أ ب ا سفيان تؤمن به العباس قال له أبو سفيان شنو؟ فقال أبو سفيان لا أبو س ف ي ن اؤمن أبو به حتى أ ر ى الخيل في ك د ا ء قداء دي م ن ط ق ة ق ر ي م ه في زلمه ش م ك ة تعرفه قداء لا كدي غير ك د ا ء كدي إ ل ى ج ه ة التنعيم وكداء الى ج ه ة ا ل أ ب ط ح في م ك ة غيره كداء وكدي أ ي و ا ح د ة م خ ت ل ف ة تماما كداء العرب بعد الفيل عظم م ك ة قال ا ج و ناس يغزونه خيول تجي تغزونه وتجي كداء حتى أ ن ا آ م ن من باب ا ل إ ع ج ا ز فقال له ابو العباس, العباس لما قلت هذا قال ك ل م ة أ ج ر ا ه ا الله على لسانه سبحان الله دخلت خيول رسول الله في فتح م ك ة كداء وعندها آ م ن أ ب و سفيان بعد كم س ن ة بعد ث لا ث ت ع ش ر ي ن ي سلامك من ا ل ح ا ر ة ت خ يعني ي أ ب و سفيان وقف في نفس الموقف مع العباس وخيو نبيس لم تدخل م ك ة من ك د ا ء فذكره بما قال قال نعم إ ن ه ا النبوه ة أبو سفيان قال خلاص د نبي آمن يا عليه في ما لهم فما الصلاة والسلام في جاهليته الله فوقك عرف ذوب صلى عنه سفه وسلم ولذلك أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة عقيدتهم على أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام معصوم منذ الصغر إ ل ى ا ل ن ب و ة معصوم هذه ع ص م ة ما في ذلك شك و ا ل ع ص م ة ممن من الله عز وجل ف بعد ذلك وقع ه و و يرعى الأغنام وقع سفره إ ل ى بصره الشام مع عمه أ ب و طالب وهو في ا ل ث ا ن ي ة عشر من عمره عمر السلام عمر اثنان سنة خرج به الى ر ح ل ة في الشام ل ل ت ج ا ر ة وهذه اول م ر ة يخرج فيها بعد ان شب وقوي اخر م ر ة ذهب الى ا ل م د ي ن ة ثاني ست س ن ة قاعد في م ك ة ما خرج منها تربى في م ك ة وترعرع في م ك ة في كنف عبد المطلب ثم الى كنف عمه ابو طالب وقد رعاه وقام به وحنى عليه وقيل حتى أ ن سبب الخروج أ ن أ ب و طالب ل م اراد أ أن أ يخرج ر النبي د ا أ ن يخرج معه فما استطاع أ ب و طالب أ ن يفارقه فبكى بكاء شديدا من الم... ما استطاع ل فاخذه ر ق له ف أ معه إ ل ى الشام و ر ح ل ة خ ر و ج إ ل ى الشام صحيحة صححها ي ة ص ح ح الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي وعندها ر ح م ه الله ت ا الشام ل إلى ى خرج م في ط ق ة بصرة سمى و ع ن نزلوا و ا ل ق ص ة م ش ه و ر ة عند الراهب ب ح ي ر ة أ و سرجس هذا اسمه سرجس أ و سرجس كل ذلك صحيح والعرب يقولون عليه يسمونه ب ح ي ر ة وهو ممن تعلم علم اهل الكتاب وكان شريف ا ل م ن ط ق ة كلها وهنا ت أ ت ي الروايات ا ل ع ج ي ب ة أ ن هذه ا ل ق ا ف ل ة كانت ت أ ت ي في كل م ر ة ما تعرض لها ب ح ي ر ة في هذه ا ل م ر ة تعرض لهم وصنع لهم طعاما جابلون أ ك ل وصنعوا ل ي ه م ودعاهم ل ل أ ك ل وما دعاهم إ ل ا ل ش أ ن الغلام الذي معهم فجاءوا جميعا إ ل ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ت أ خ ر ل أ ن ه صغير وخشي أ ن يحرج من قبل أ ع م ا م ه و أ ش ي ا خ قريش فبقي في ا ل رحل عمه قاعد ال في, في الرحل قال هل تخلف منكم أ ح د قالوا ما تخلف أ ح د قال تذكروا قالوا ما في أ ح د قال أ ي ن الغلام الذي كان معكم ف ج ا ء و ا به فجلس إ ل ي ه وقيل أ ن ه أ خ ذ و ا من بين أ ي د ي ه م ل أ ن ه ر أ ى غمام يظله و أ ن ه قال لما أ ق ب ل ت ا ل ق ا ف ل ة ما من شجر وهذا ا ل أ ث ر ص ح ح ا ل أ ل ب ا ن ي بالذات ما من شجر في الوادي ولا حجر إ ل الا سجد له إ سجد لهذا الغلام قال وهي لا تسجد إ ل ا لنبي حتى أ ن ه اقنع أ ب و طالب ب أ ن يرجع إ ل ى م ك ة م خ ا ف ة يهود عليه وقد جاء وفد من اليهود ث ل ا ث ة رجال واحد يسمى تمام و ا ل ت ا ن ي يسمى و ز ي ر ة ك وثالث ي س و معهم ا ل ث ل ا ث ة درجه فعم ب ح ي ر ة رسول الله عنهم لما كان رجعوا قال لي خفزوا الجبيج قال لهم ا خفزوا الجبيج ا تانية ي أي أنشوف جهة يعني حتى أ ه ل الكتاب خرجوا يشتمون ويسالون ل أ ن ه ابتليت ا ل إ ر ه ا ص ا ت ما لا كانت قد ش ن و قد ظهرت بالميلاد المبارك لنبينا صلى الله عليه وسلم فهنا أ ق و ل ب ح ي ر ة بعد أ ن قام اشاق قويش جلس ادم و س أ ل ه أ س ئ ل ة أ و ل ما س أ ل ه قال أ س أ ل ك باللات و ا ل ع ز ة ل أ ن ه سمع أ ه ل الحرم يقولون هذا قال لا ت س أ ل ن ي باللات ولا ب ا ل ع ز ة فوالله ما من شيء أ ب غ ض إ ل ي منهما قال لي خل بكرهم وما بحبه ف س أ ل ه أ ش ي ا ء ثم نظر في كتفي الى ختم النبوه ة وجميع ل و نظروا نظروا إلى كتفي النبوة وقيل أنه كان أسفل غضروف الكتف. الوصيف أسفل غضروف الكتف. الغضروف, كده؟ الغضروف معروف الغضروف معروف معروف؟ د عنده الذي كان الكتف هذا الكتف إلى أسفل أسفل ألا يقول كتفي أنه شكرا؟ لك فلا غضروف أسفل غضروف ما شنو؟ وما ختم ا ل ن ب و ة ختم ا ل ن ب و ة خيلان يعني ع ب ا ر ة عن الخيلان جزء من الجسم يكون مدلدل بيسموش له الناس ش ا م ة أ و نخل م ج م و ع ة ن ا ت ع ة من الجسد في لون الجسد ومن الجسد ك أ ن ه ا بيض طائر زي بيض الطائر شكلها بيضاوي وفي حجمها ومدلدله هذا ختم النبوه ر آ ه و س أ ل بحيره ابا طالب بالله أ ن يرجع به إ ل ى م ك ة هنا روايتان ر و ا ي ة تقول أ ن أ ب ا طالب قطع ا ل ت ج ا ر ة ورجع به أ و أ ن ه دفع به إ ل ى بعض الذين ا س ت أ ج ر بعض الناس ليعيدوه إ ل ى من إ ل ى مكه ة ذ ا الثانية حصل وهو في ع ش ر ة من عمره المبارك صلى الله عليه وسلم رجع بعد ذلك إ ل ى رعي الغنم أ ي ض ا رعى الغنم من اثنا ش ر رعى الغنم إ ل ى أ ن بلغت عمره عشرين س ن ة عمره بقى عشرين س ن ة فيها وقعت حرب الفجار حرب اشنو الفجار والفجارات في تاريخ م ك ة أ ر ب ع ة أ ش د ه ا الفجار الذي وقع ونبسط ا ل ي الف كم عمره كم وعمره عشرون س ن ة أ ص ل الفجار شنو الفجار شجار يقع بين قريش و ك ن ا ن ة من ج ه ة وبين قيس عيلان ل م ن ا ل ثقيف وهوازن من ج ه ة طيب نرجع للنسب ش و ي ة مضر مر ة عليكم مضر دول ما مر ك ن ا ن ة ا بن م د ر ك ة ا بن م ن ه بن إ ل ي ا س ا بن م ن ه بن مضر مضر جاب ولدين إ ل ي ا س ومن إ ل ي ا س جاءت ك ن ا ن ة وقريش و ا ل ك ن ا ن ة ليست قريش من ا ل س ب ه قريش شخص اي زول جابه شخص يسبب يكشن قرشي ي هو النضر ابن من ابن ك ن ا ن ة النضر منه من؟ ابن ك ن ا ن ة فمضر أ ن ج ب إ ل ي ا س و أ ن ج ب قيس عيلان قيس ع ي ل ان ج ا ب ق ب ي ل ة ت ان ي ة ا س م ه ا ه و ا ز الناس يقولون ان ا ل ن ا ئ ف و إ ل ي ا س جاب م ن ه ج ا ب ق ر ي ش فهم أ و ل ا د م ق ر ك ا ن ب ن ا ت ا ل ح ن ا ز ا ل ن ا ي د ة ا ل ح ل ا ز ة ا ل أ و ل ى ا ش ت ل ر و ان ا ل ن ا ل و ن ا ر ا ل أ و ل ل أ ن ه م أ ه ل حرم ي ا ل خ و ل ن ان ا ج م ي ع ه م ي س ك ن ح و ل ا ل ح ر م ل م ا ك ا ن ا س ي ق ل ان ل ن ي ق س ي ان ل ن ا س ي ق ل و ن ان ا ن ي ق ان ي ن و ا ح د م ن ق ي س فكاد م ا طله ف الفريقان ان يقتتلا ح ت ؤ د ي الدين هذا الفجار, الفجار شنو أه الاول ف ج ر ش ن ا أ و ل الفجار الثاني كناني في سوق عقاب افتخر فلم يرضى القيسيون وهوازن هذا فكادوا ان يقتتلوا حتى حجز الناس بينهم هذا الفجار ياتو الفجار الثالث ا م ر أ ة ق ي س ي ة دخلت م ك ة ج م ي ل ة تشبب بها وتعرض لها شبان م ك ة فكادوا أ ن يقتتلوا هذا الفجار ياتوا الثاني هذا ك ل رسل ما حضروا الفجار الثالث ده رسل ما ح ض ر و ك ا ن عمره ثلاثين س ن ة سبب هذا الفجار رجل من قيس يسمى ع ر و ة الرحال ا بن ع ت ب ة ابن جعفر وهو من بني ص ع ص ع وهو هوازني وهوازن هم أ ه ل حليمه السعديه ب ا ل ن س ب ة هوازن أ ه ل منه أ ه ل حليمه السعديه ف ع ر و ة الرحال النعمان بن منذر في ا ل ح ي ر ة أ ر س ل ق ا ف ل ة قام د ا ا ج ا ر ة قال يا اخوانا ن أ س م ع و ا طبعا زمان هذا عرف جاهلي لو واحد من ق ب ي ل ة قال ا ل ق ا ف ل ة ذي ا ل ب ص ل ة ما بخليه كان ف ز ل و ص ل ا ل ق ب ي ل ة كلها تشيل السيف وسيد ك ا ت ل يموت كلهم إ ذ ا أ ج ا ر فجاءه كناني ك ن اسمه ن ي ا البراط ا بن قيس الضمري كناني و ك ن ا ن حليفة ننو ح ل ي ف ة قريش قال له اتجير ا ل ل ط ي م ة ا ل ل ط يعني م ة ي ا ل ق ا ف ل ة أ ت ج ي ر ا ل ل ط ي م ة على كنانه قال وعلى الخلق جميعا فاضمرها أ ض م ر ه له منه أ له منو بن اسمو ا ل ب ر ا ط اسمو ا ل ب ر ا ط ا بن قيس الضمري أ ض م ر ه ا له والقيسي اسمو منو ت حوازن اسمو ع ر و ة الرحال ا بن ع ت ب ة ا بن جعفر ابن الهوازن ا صعصعة ل قام ي قيس ي س ع ل ن ق ا تركه نائم جاءه البراطه و نائم في, في أ ش ه ر الحرم ومشاك يسموه ل فقتله ج ر ف قتلوا في م ن ط ق ة تسمى ضي ظلال قتلوا في المحل دي قتلوا مرة وخلاص انتهى جاء الخبر إلى قريش في سوق عقاب انتهى المحل وخلاص الخبر إلى وكنانة جاء في في دي مرة منه بأن ا ل ب ر ا د قتل ع ر و ة معروفين د ه ده م ا ما تشنغوا تشنو قريش انسحبت ما خلاص الناس قاعدين دام و انسحبوا ا ش و ي ة طلعوا لما بعض اللون عندنا موضوع تامسوا تامسوا طلعوا ناس كلهم وقصدوا م ك ة ل أ ن ه كان يحتوي مكه زول بصلوا مافي ه فسمعت بهم ك ن ا ن ة ف أ د ر ك ت ه م قبل أ ن يدخلوا الحرم فاقتتلوا في ا ل أ ش ه ر الحروب قتلوا ا شديد ا ق ت ت ل قتال شنو شديد و حجز بينهم الليل فدخلت قريش و ك ن ا ن ة م ك ة و لكن جاءوا بعد ذلك و خرجوا اقتتلوا ث ل ا ث ة أ ي ا م ثلاث ة يوم اقتتلوا و كان النصر في أ و ل ا ل أ م ر لقيس على ك ن ا ن ة و قريش و في آ خ ر النهار انتصرت ك ن ا ن ة و قريش و كان قائد قريش آ ن ذ ا ك حرب ا بن أ م ي ة ابن عبد شمس ا بن عبد مناف ا بن منه ابن قصي وكانت قريش جميعا تقدم بما فيهم ن نو هاشم ل أ ن قلنا قديما أ ن ا ل أ م و ي ي ن ابناء قصي وقد تقسم أ ب ن ا ء قصي ا ل أ ع ب ا ء اللواء في بني عبد الدار صح و ا ل ر ف ا د ة والسقيا والحجابه حجابه ا ل ك ع ب ة فيمن ه في بني في بني عبد ا ل م ل ا ف بعدها قاتله بني هاشم و ا ل ق ي ا د ة في ا ل أ م و ي ي ن عشان ك د تجد أ ب و سفيان هو قائد قريش في جميع شنو في جميع شنو حروبها ل أ ن ه بني ا م ي ة و أ م ي ة بن حرب عنده أ خ و ه اسم سفيان بن حرب في اليوم ا ل أ خ ي ر ده قرن ربطا أ ن ف س ه م ا مع بعضهما ل ب ع ض اميه بن حرب أ ربطوا س ل ه م عمركم、عشانين. أمية ن وصفيان بن حرب بن حرب ر ب حتى لا يفروا وقاتلوا قتالا شديدا ثم انتهت حرب الفجار على يد ع ت ب ة بن ر ب ي ع ة ع ت ب ة بن ر ب ي ع ة قتل يوم ا بدر وكان صاحب الجمل الاحمر أ ح م ر ي ي ط ع ب ا ل ج ل ل ا أ ح م يرشد و ع ت ب ة بن ر ب ي ع ة وربيع أ ي ض ا ا بن منو ابن اميه ب ن أ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي وعتبه ووالده ن د على جمله وقف قال يا بني مضر فيما يعدم بعضكم بعضا مضر د م ن و كنانه وقريش و م ن و وقيس وثقيف و م ن و وهوازن د كل ه م بن ا س ن ه مضر يا بني مضر على ما ي قال ت ل بعضكم ب ع ض ويفري بعضكم بعضا ا ق فما تقول فقال لهم عتبة نحصي قتل الفريقين أ ي ه م ا كان أ ك ث ر قتله أ ع ط ا ه الفريق الثاني يعني مثلا دي خمسين دي كاتبين العشرين خلاص الخمسين خمسين دي العشرين الناس الكاتلين أكثر يدفعوا بعض نسقطهم الناس مثلا أكثر الكاتل خلاص الفضلوا بساط فرضوا بذلك واحتكموا إ ل ى هذه ا ل م س أ ل ة بعد أ ن اخترقوا شنو؟ آه الحرم أ ش ا ل وكان أ د ي ر ح ا د ث ة م ه م ة كانت في تقريبا في محرم كانت في, في م حرب م ألوه قلنا ما ح ر الفجار وكان قتل ى قيس أ ك ث ر وكان على قريش أ ن تدفع و ي ه م ا ل د ي ة فيهم ف أ ع ط ا ه م حرب ابن أ م ي ة ولده أ ب و سفيان رهينه وانتهت حرب شنو؟ حرب الفجار سهدها النبي عليه الصلاة والسلام عليه الهاشميين لأنها والله يعصمه قائد عبد النبي الصلاة وكان الزبير المطلب يقاتل فجار كما قلنا أصل بن أن وأبى حرب أن يقاتل وهذا من عصمة الله لو ما قاتل ولكن ه ذ ا عصمات من ل لو قاتل ل ه و ما أ ع م ا م ه استمرت اربع يوم, أربع يوم يطلعوا في اليوم ا ل أ خ ي ر أ ع م اخذوه م ه أ غصبا ف أ ب ى ان يقاتل ولكن كان ينبل لاعمامه أ ع م م يرمو يقوم لهم لهم ما ه يذهب ذلك الذي النبل لا يقول بجل لكن يصيب ويجيب ويأخذ ش ل لحجر ي ر ي في ي إلا د و إ ل ى في حق واضح طيب قلنا بعد حرب الفجار بشهر وقع حدث أ ح د ث دويا في م ك ة وهذا الحدث شهده النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي ض ا بعد شهر من شنو من حرب الفجار وهو ما عرف بحلف الفضول حلف اشنو الفضول الفضول ديال منه الفضول منه ذاته الفضول أ ص ل ا الحلف اللي شهده النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في دار عبد الله بن جدعان لم يكن فيه فضول الفضول حلف وقع قديما في تاريخ م ك ة في عهد الجراهم ة قام به ث ل ا ث ة اسم كل واحد منهم الفضل الفضل الفضل, الفضول. الفضل الاول ف ل ل ف ض اسمه الفضل بن ف ض ا ل ة و ا ل ت ا ن ي اسمه الفضل ا بن وداعه و ا ل ت ا ل ث اسمه الفضيل ا بن الحارث وهذه ر و ا ي ة ابن ا ل قتيبه ة القتيبة ابن القتيبة قام الفضل ن ثلاثة الفضل ابن ف ض ا ل ه والفضل ابن وداعه والفضيل ابن منه ابن الحارث السهيلي رحمه الله في ا ل ر و ض الانف قال هم ث ل ا ث ة الفضل ابن شراعه والفضل ابن وداعه عرفت والفضل ابن ق ض ا ع ة أ و الفضيل ابن قضاعه د ي ل كم ثلاثه هم اللي اسسوا حلف فالناس قاموا سموا حلف الفضول هذا الحلف في معناه أ س س بعده حلف في م ك ة بعد زمن طبعا ل أ ن ه ج ر ا ه م ة أ م ك ن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الف س ن ة ب ا ل م ن ا س ب ة بينه وبين ص ر ا و ل ركب الف س ن ة لكن القريش مازالت م ح ت ف ظ ة بماثرها فلما أ س س حلف هذا الحلف أ س س ه بنو هاشم جميع بني هاشم خ ش و ف ي و وبنوتين بن م ر ة تيم بن مره ي أ ه ل أو بكر الصديق ما ق ل ن ا م ر ة عندو ولدين تيم وكلاب كلاب جم ا ن ه ارسللن وتيم جم ن ه م ن ه أ ب و بكر الصديق تيم م ر ة و أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن عبد منافى ابن قصي أهل بن قصييي أ ه ل خ د ي ج ة بن تخويلي وورقه بن نوفل والزبيل بن العوام وبني ز ه ر ة بن ي م ن ه زهره ودين أ ه ل م ن ه أ ه ل آ م ن ة دين أ ر ب ع ة أ س س و ا حلف أ س س و ه في بيت ي رجل من بنيتين ابن م ر ة أ ك ب ر ه م يسمى عبدالله بن جدعان عبدالله بن جدعان ا بن عم أ ب و بكر ص د ي ق و نسبه ع س ا ك د ه يقبل يا عائشه رضلوا ن زي, زي عمها عمها ودعا عم م ن ه ودعا ابوها ولها حديث عنه في صحيح مسلم س أ ل ت عنه ا ل ن بعد ي صلى الله ل وسلم ي ه ب ع ذلك النبي الله صلى عليه وسلم قال ولقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب لي م احب أ لو أ ن لي به حمر النعم ولو دعيت إ ل ي ه في ا ل إ س ل ا م لاجبته لا دبعت شهر كان ل ن ص ر ة المظلوم و ل أ خ ذ حق المظلوم ب ا ل ق و ة والسيف في م ك ة ب ق ي ة قريش ما شاركوا فيه, شاركوا فيه هذه ا ل أ ر ب ع بيوت ا ل أ س ا س ي ة بنو هاشم وبنو تيم بن م ر ة وبن ز ه ر ة وبن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة دين اللي وقفوا في شنو في الحلف واختاروا عبد الله بن جدعان ع ب د ا لسرفه ل ل ه بن جدعان لسرفه فيهم وسنه عبد الله بن جدعان دا أ ي موسم حج اسمع كلام دا كويس في أ ي موسم حج يذبح ا ل ف ن ا ق ة ينحر في ا ل ف ن ا ق ة أ ي موسم ب ت حج بينحر ا ل ف ن ا ق ة ما في كلام ويكسو الف حله يوزع أ ل ف جلابيه تقريبا في م ك ة ولذلك س أ ل ت عائشه الحديث في المسلم رسوله قالت يا رسول الله إ ن عبد الله بن جدعان هو ابن وسألت عنه لأن قريبها من تيم عنه من بن قريبها مرة كان يقرا الضيف ويطعم الجائع هل له من ا ل أ ج ر يوم ا ل ق ي ا م ة شيء قال لا ينفعه هذا يوم ا ل ق ي ا م ة شيئا إ ن ه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي ة ناقة يوم الدين يطبح ويمشي النار بعد. ما النار ألف بعد ن لأنه ف ف ع ه ما ت و ح يوم د أصلا ل ا ت ح ي د ه ح الدين ج ة هذا ا عبد ل ه بن ج ع ا الحلف ن أن وسبب ب ز د ي وهي م القبائل باع مضاعة للعاصب نوائل السهمي وهو د ا أ ب و عمرو بن العاص فمنعه أ ن يعطيه حقه فوقف الزبيدي في م ك ة على ر أ س جبل يقول يا آ ل فهر وفهر برضو ق ل ن ه هو قريش وقيل قريش وفهر وقيل هو من هو النضر لمظلوم بضاعته ببطن م ك ة ناء الدار والنفر يعني قال أنا قال غريب يعني بناتكم فسمعه الزبير ا بن عبد المطلب وكان اكبر بن ي عبد المطلب حيا فاخذ سيفه وقال ما لهذا مترك ما ت ر ك في في ف طريق يخله ما في طريق له أصلا ما ترك م ع و ا في د عبد المجدعان وأول شيء تحالفوا وتعاقدوا أ لا يقيم ببطن م ك ة ظالم قال أ م ر عليه تعاقدوا وتعاهدوا فالجار المستجربه والمعتر ا ل م ق ط ع فيهم سالم وسمي هذا الحلف بحلف شنو؟ الفضول ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ه كم أه؟ عشرون س ن ة بعد أ ن أ ت م ا ل ث ا ن ي ة والعشرين تاجر أ و في ا ل خ ا م س ة والعشرين تاجر بعد ذلك ل خ د ي ج ة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها في مالها أ س ت و د ع ك م الله الذي لا تضيع ودايعه بارك الله فيكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته